تعالوا <س1> معانا نسمع قران ونقرا كلنا واحد واحد صلوا على النبي على الله <تصفح> non man men leò سلام علیکم <تصفيق> what I am this one what I'm yeah. yeah. Let's <laughs> relish عليهما بلابس أنوار من التاج وتمام الله, الله نعم يا نعم نعم يا نعم نعم نعم نعم نعم ¡Hola, ¿sí? vamos <tose> <تصفيق> ان الذي نقود العلم ان اذا يientoونا للغاية ستحدث يا رحيط يا رحيط multimی <تصفيق> <تصفيق> ویدیوید يا اخو النبي قول له النبي يا عم الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبطع عليك يا عم الحاج الله يكرمك عليك يا ابو خد البركه واشتغل يا عم طه عندك حلاوه فوق الحلاوه هاي الله يكرمك عايزين نسمع لا والله الله يكرمك يا كتر علينا قام ليله من ليال ليله من ليالي نو بشار فين الله يسعيك احنا متخزينه كده الكلام بتاعها ربنا الحلو ده ربنا زيدة حبيب وقولي له يا مولانا والنبي. والنبي هي دي. ما يكرمك. اه كده كده كده. يا حبيبي. يا حبيبي. ميلة بارك يا كهيلة استرحك علينا بقى لك دلوقتي نفسي نحن رمضان وانا بمزاجه يعمل <تصفيق> مش بمزاجه والله ده من عند <تصفيق> ربنا يا عسل الحاج هو العسل يتغير اللي ناحيه اتغير مولانا العسل <تصفيق> <والأي> بسم الله ما شاء الله استغفر الله, تبتع الله تبتع ما شاء الله تبارك الله التعاليم. الله في يعرف هو نمره والله العظيم لا تعاليم تختار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا, يا حبيبي. صور طروه يا حبيب عليك. <تصفيق> ولا جمال يا سيدي ولا شوف في الدنيا هو صلات النبي ايه ايه يا عمد ايه ده بديك دينا بقى ديك دينا عمد شخصوها بقى دور ما كان لبنان ديك دينا بقى كمنا ناك الله يفتح عليك نفس المشي حظة ولين وقت تاني عزيك الله يبارك الله يبارك لك يا عمال حاجة مضطف ماليش ده عوانت اللي فتحت على نفسك فكت اللي جبت لنفسك يا نعم انه <تصفيق> <دا. تصفيق> هو فتح سكة جديدة خالص قولي يا عمال الله يبارك لك وق <تصفيق> ودام ما حلوه ما حلوه وقولوا ان ربنا من دون لا وقولوا a مزاد في الله